الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين أ م ا بعد فهذا هو المجلس السابع و ا ل أ ر ب ع و ن من شرق الثلاثيات ا ل س ا د س عشر من شرق ثلاثيات عبد الحميد ن رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في العاشر من شر رجب في عام الخامس والثلاثين بعد ا ل أ ر ب ع م ئ الف من ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال اخبرنا يزيد بن هارون أ ن ب أ ن ا حمير عن انس أ ن نبنى ن ن ب ن للام سليم كان يقال له أ ب و عمير وكان له نصير فكان رسول كان له... كان له مغير. مغير. له... الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليه عليها يضافبه فدخل عليها ف ر أ ه حزينا فقال ما ل أ ب ي عمير قال يا رسول الله مات نغيرك قال فجعل يقول يا أ ب ا عمير ما فعل ه نغير ا ل ل لزبادة ه هل و ن غ ي ل وبه قال اخوانا ابوهم عبد الله بن بكر السهمي قال اخوانا حمير عن انس جمال قال كان ابن ابي طلحه ابنا لام سليم كان يقال له ابو عمير وكان له نغير يلعب به وكان يناديه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل فجاءه وقد مات نغير فراه حزينا فقال ما, ما بال ابي عمير、صحيح. قالوا يا رسول الله مات نغير فقال يا ابا عمر ما فعل النغير <تصفيق> بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع دائما م ا بعد فهذان الحديثان حديث التاسع و ا ل أ ر ب ع و ن وحديث الخمسون من ثلاثيات عبد بن حميد ه ذ ا يكون بقي لنا حديث واحد إ ن شاء الله في حديث ثلاثيات, ثلاثيات عبد المحمد والحديث هذا أ خ ر ج ه أ ي ض ا الدارمي في موضعين آ خ ر ي ن من مسنده ولكن بقت سانيد ر ب ا ع ي ة ف أ خ ر ج ه أ ي ض ا عن شيخه هاشم ا بن القاسم حدثني هاشم ا بن ق ا س م حدثنا سليمان ا بن ا ل م غ ي ر ة عن ثابت عن امس يعني بنحوه مختصرا وكذلك في الموضع الثاني رواه عن شيخيه أ ب ي نعيم حدثنا أ ب و نعيم و الفضل بن د ك ي ن حدثنا غماره ابن زابان غماره ابن زابان الاولى بالزاي و ا ل ث ا ن ي ة بال الصيدلاني عن ثابت عن ان ص ي فكلا الطريقين من طريق ثابت ولعل الطرق كلها التي عندت نمط عبد بن حميد تلتقي في ثابت ل أ ن حميد الطويل كما ذكرنا في الغالب ي أ خ ذ عن ثابت ولذلك هو مدلس <تصفيق> فلعل حميدا ً أ ي ض اخذ هذا الحديث عن ام ثابت ف ك و ن مضار الحديث هنا عند عبد بن حميد من طريق ثابت ثابت البناني عن امس والحديث أ خ ر ج ه أ ي ض البخاري ً في صحيحه في موضعين من الصحيح كما بين هذا المزي في ت ح ف ة ا ل أ ش ر ا ف و ك ل ا موضعيه في كتاب ادم ل أ الموضع ا ل أ و ل تحت باب ا ل ا ن ب ص ا إلى الناس ورواه البخاري عن ش ي خ ي آ د م و ب ن النبي اياس قال حدثنا ش ع ب ة حدثنا أ ب و ى ا ل س ي ا ء قال سمعت انس بن مالك ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لاخيه صغير يا ابا عمر ي ما فعل المغيب استفدنا في روايه هذا الادب من أ د ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عنون ا عليه بخليفه الانبساط الى الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط ا ل آ خ ر ي ن وينبسط اليهم كما في الخليفه الموضع الثاني ماخرجه ما احتمال ا ل ك ن ي ه للصبي و ق ا ل له ان يولد ل ر ج ل و رواه هذا الموضع عن شركه مسدد م س د د ابن مصرها حدثنا عبد الوارث عن أ ب ي التياح عن أ ن س أ ن ه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أ ح س ن الناس خلقا وكان لي أ خ يقال له أ ب و عمير قال أ ح س ب ه فطيما ق اي فطن م ا ل وكان ر ا ء و إ ذ ا جاء قال يا أ ب ا عمير ما فعل النبير نبر كان يلعب به ف أ ك ب ر حضر الصلاه ة هو في بيتنا فيامر بالبساط الذي تحته فيكنس ويمضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي في بنا وهذه الروايه الزياده لم ترد في روايه ثابت ل يكون رواه أنس انس ث ا ثابت وابو التياح وايضا اخرجه مسلم في صحيحه <كلمة> ن ع من م طريق عبد الوارث عن ابي التياح به نعم قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أ م ا النغير فبضم النون تصغير النغر بضمها وفتح الغين يعني النغير تصغير نغر ا ل بضم هو طائر صغير جمعه نغران <تصفيق> ورجح الحافظ في فتح الباري أ ن أ ل ن غ ي ر هو الصعو بالصاد ا ل م ش د د ة وبتسكين العين الصعو <تصفيق> ونقل عن الخطابيه أ ن قال في تعريف النغير طوير له صوت ثم قال الحافظ متعقبا إ ي ا ه وفيه نظر ف ا ن ورد في بعض طرقه أ ن ه ا ل ص ع و بمهملتين بوزن العفو يعني بوزن كما في رواية ربعي الصعو العفو بوزن كما فقالت أ م سليم ماتت ص ع و ت ه التي كان يلعب بها فسمته أ م سليم هذه الرواية فقال أ ي أ ب ا عمير مات النغير فدل على أ ن ه م ا شيء واحد و ا ل ص ع و لا يوصف بحسن الصوت هكذا قال الحافظ ثم نقل عن القاضي عياد نقل ثم عن أ ن ه قال والراجح أ ن ان نغير طائر أ ح م ر المنقار ثم قال هذا الذي جزم ا ل ج و ه ر ي الجوهري و ص الصحاح ا كتاب اللغة ح ب في و قال صاحب العين من هو صاحب العين كتاب العين فضل خليل بن أ ح م د الفراهيدي نعم、no. وصاحب كتاب المحكم من ص المحيط ح ب كتاب ا ك م ف اللغة المحكم ا ل م ح ي ا بن سيده ابن س ي د فقال صاحب العين والمحكم الصعب صغير المنقار أ ح م ر ا ل ر أ س وبهذا يترجح ما قاله الحافظ من أ ن النغير هو ا ل ص ع و وطائر صغير م ن ق ا ر أ ح م ر وحمر ق ي ل أنه ر أ س كذلك وهذا حديث على وجازته استخرج منه العلماء فوائد عدة ذكر بعضها ذكر منه عدة أو يعني اهمها النووي رحمه الله تعالى واستوعب أ ك ث ر ه ا الحافظ كما ي أ ت ي فقال ن وفي و و ي رحمه الله وفي هذا الحديث فوائد ك ث ي ر ة جدا منها جواز ت ك ن ي ة من لم يولد نعم تكنية من جواز له م يولد ل و ت ك ن ي ة الطفل و أ ن ه ليس كذبا آه. لأنه لما أ ن ه ل يقال عن طفل أ ب و فلان وليس عنده اولاد هذا البعض قد يعتبره كذبا يعتبره قد ي س ك ذ ب إنما ذي ع ة عند العرب وعرف أنه يكن ويكن الولد الرجل وعرف و إ ن ل م ي ك ن ل ه ولد ولن إ ن م ا غ ب ت ت ا ل ي ة على ن ع م ل ه ولد ولكن أ ي ض ا يجوز أ ن ي ك ن ما ل ي س ل ه ولد ج و ا ز المزاح في م ا ل ي س ه اثمن النبي صلى الله عليه وسلم ما زحا ابو عمي وجواز تصغير بعض المسميات وجواز ا لعب الصبي بالعصفور وتمكين الولي إ ي ا ه من ذلك ولكن لا ي خ ذ من هذا جواز حبس العصفور ل أ ن ه ليس في الحديث أ ن ه حبسه لكن يجوز للطفل أ ن يمسكه و أ ن يلعب به دون أ ن يؤذيه طبعا وجواز ا ل س ج ع ب ا ل ك ل ا م الحسن بلا كلفه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابى و م ي ر ما فعلى ن ب ي صلى الله عليه وسلم يا ابى و م ي ر ما ف ع ل النبي ص ل ه ي س ل م ا و ع ل ى ا ل ن ه ل ي ه س ج م ا وما ي ر ف ل ى ا ل ن ه ل ي ه س ل م ا ابى م ا يرى ما ف ل ا ل ن ص ل ا ل عليه و ل م يا ابى ا ت ى ا ت ا ل النبي صلى الله عليه وسلم يا ا ب اتى ا فعلى ا ن ب ي صلى الله عليه و ل م ي ت ك ل ت ى ا ت ا ا فعلى ا ن ل ى ا ل ل ل ي ه و س م ا أ ت ى ا ت ف ا ق اتى ا و م ل ا ط ف ة الصبيان و ت أ ن ي س ه م و بيا ن م ا كان ل ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم أ و ما كان النبي صلى الله عليه و سلم علي ه من حسن الخلق و كرم الشمائل و ا ل ت و ا ض ع و ز ي ا ر ة ا ل أ ه ل لأن أم س ل ي م و ا ل د ة أ ب ي عمر هي محارمي ن م صلى الله عليه و سلم ثم قال واستدل بعض المالكيه على جواز الصيد من حرم المدينه ة ذ ا الحديث ولا د ل ا ل ة فيه لذلك ل أ ن ه ليس في ا ل ح د ي ث ص ر ا ح ة ولا ك ن ا ي ة أ ن ه من حرم ا ل م د ي ن ة ثم ذكر أ ن هناك حديث صحيحة الحد مصرحة بتحريمي في سبقت كتاب ص ي د ي حرم ا ل م د ي ن ة فلا يجوز تركها و بمثل هذا ولا معارضتها به والله أ ع ل م ونعرج على ما جمعه الحافظ من فوائد هذا الحديث مما نقله و عن ابن القاص كما ي أ ت ي في ما قال الحافظ نسمع له وقال الحافظ رحمه الله تعالى وذكر وذكر ابن القاص في أ و ل كتابه أ ن بعض الناس عاب على أ ه ل الحديث أ ن ه م يرغون أ ش ي ا ء لا ف ا ئ د ة فيها ومثل ومثل ذلك بحديث أ ب ي عمير هذا قال وما درى أ ن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون ا ل أ د ب و ا ل ف ا ئ د ة ستين وجه ا ثم ساقها م ب س و ط ة فلخصتها مستوفيا م ق ا ص د ا ثم أ ت ب ع ت ه بما تيسر من الزوائد عليه فقال فيه استحباب التأتي التاني في المشي و ز ي ا ر ة ا ل إ خ و ا ن وجواز ز ي ا ر ة الرجل ل ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ه ذ ه الفوائد التي ذ ك ر هي ا ه م أ خ و ذ ة من مجموع طرق الحديث أ ن في كل طريق كما ر أ ي ن ا في الطرق التي سقناها فوائد ليست في الطريق ا ل أ خ ر ى فقد تذكر بعض الفوائد لم في الفتنة الطرق وقرناها ترد تذكر التي تكن وأمنت إذا أشرنا إليها قال وجواز زيارة الرجل للمرأة بعض الأجنبية إذا لم تكن شاب إليها قال وجواز لم لم وتخصيص ا ل إ م ا م بعض ا ل ر ا ع ي ة ب ا ل ز ي ا ر ة و م خ ا ل ط ة بعض ا ل ر ا ع ي ة دون بعض ومشي الحاكم وحده وان أ أكثر ن ل ز ي ا ر ة و أ ك ث ر ة ا ل ز ي ا ر ة لا تنقص ا ل م و د ة و أ ن قوله زر غبا ت ز د د حبا مخصوص بمن يزور لطمع و أ ن النهي عن ك ث ر ة م خ ا ل ط ة الناس مخصوط... م ص مخصوص... وهذا ص و ا ل أ خ ي ر يعني في نظر انه على ما يظهر ليس في الحديث على ما يعني طلعنا عليه من, من الطرق هذه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرر الزياره ة أو أكثر م ن او يعني ليس لعله بالتصريح بها هذا أخذ اكثر ل ن عن ه ي ة م خ ا ا ل ل ط ة ن ا س مخصوص بمن يخشى ا ل ف ت ن ة أ و الضرر م. وفيه م ش ر و ع ي ة ا ل م ص ا ف ح ة لقول انس فيه ما مسست ما مسست ما, ما, مس... ما مسست كفا أ ل ي ن ا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ق ص ي ص ذلك بالرجل دون ا ل م ر أ ة و أ ن الذي مضى في صفته صلى الله عليه وسلم انه كان شن شن الكف شفن شفن انه كان شفن الكفين خاص ب ع ب ا ل ة الجسم لا ب خ ش و ن ة اللمس وفيه استحباب ص ل ا ة الزائر في بيت المزور ولا س ي م إ ان كان الزائر ممن يتبرك به طبعا هذا التبرك لا, لا يكون الا ن ب ي صلى ل ل عليه ل ه و س من النبي ت بالذات ب ر ك ع م ي ت ر ك ب ا ل ن صلى الله عليه وسلم و بوضوء وسلم وب وسلم والأثار النبي النبي يتبرك به ثبتت بهذا الله الله كما الأحديث صلى عليه صلى عليه شعر ولكن هذا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه كما قال البعض وهو لعل تاثر به باقوال ت ب كل المتصوفه ل أ ن ه علم أ ن ه في البيت صغيرا وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه وفيه أ ن ا ل أ ش ي ا ء على يقين ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن نضحهم ا ل ب ص ا ف إ ن م ا كان للتنظيف وفيه ان الاختيار, أن أن الاختيار للمصلي أ ن يقوم على أ ر و ح ا ل أ ح و ا ل و أ م ك ن ه ا خلافا لمن استحب من المشددين في ا ل ع ب ا د ة أ ن يقوم على أ ج ه د ه ا وفيه جواز حمل العالم علمه إ ل ى من يستفيد منه و ف ض ي ل ة ل آ ل ابي طلحه ولبيته إ ذ صار في بيتهم ق ب ل ة يقطع بصحتها وفيه جواز الممازحه ة لأن النبي صلى ل ا عليه وسلم أمهم شك أعرف وسلم والذي بلا الناس قبلة لهم القبلة أمهم شك في أحدد ب ي ت ه م تحديدا لا م ر ي ف ي ه هذه تعدوا فيه ض ل ل ة م وفيه جواز ا ل م م ا ز ح ة وتكرير المزح و أ ن ه ا إ ب ا ح ة س ن ة لا ر خ ص ة و أ ن م م ا ز ح ة الصبي الذي لم يميز جائزه وتكرير ز ي ا ر ة ا ل م ن ز و ح معه وفيه ترك التكبر والترفع والفرق بين كون الكبير في الطريق ف ي ت و ا ق ر أ و في أ و في البيت فيمزح و أ ن الذي ورد في ص ف ة المنافق أ ن سره يخالف ع ل ا ن ي ة ليس على عموم وفيه الحكم على ما يظهر من ا ل أ م ا ر ا ت في الوجه من حزنه أ و غيره وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها إ ذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامل حتى حكم ب أ ن ه حزين ف س أ ل أ م ه عن حزنه وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أ و كبيرا والسؤال عن حاله و أ ن ا ب ر ا ل و ا ل د ة الزجن عن بكاء الصبي محمول على إ ذ ا ما بكى عن سبب عامدا ومن أ ذ ى ومن اذى بغير حق وفيه ط ب و ل قبر ا ل واحد ل أ ن الذي أ ج ا ب عن سبب حزن أ ب ي عمير كان كذلك وفيه جواز ت س م ي ة من لم يولد له وجواز لعب الصغير بالطير وجواز ترك الابوين ولدهما الصغير يلعب بما أ ب ي ح اللعب به وجواز إ ن ف ا ق المال بما يتلهى به الصغير من المباحات وجواز إ م س ا ك الطير في ا ل ق ب ص ونحوه في نظر إلى اني بنثبت في الروايات انه كان وضعه في قفص ما وقفت على هذا أنا أدري وقفت على هذا والله هو وقت ولعله يكون وهذا ابن القاس الحافظ هذا لما الذي كلامه هذا يحتاج في تقصي طرق هذا الحديث أعلم على لخص إلى أن أين أتى أقرع أن يذكرني في تقصي الحديث طرق بحديث مؤلفا أم ر وحديث أ خ ر ى أ ف ر ض لها العلماء مصنفات م ف ر د ة لاستقصاء فوائدها فهذا الحديث يحتاج الى من يتتبع طرقه ويبين الصحيح منها والحسن والضعيف ويستخرج من الصحيح والحسن منها الفوائد التي تصح نحن ن ق ر أ فقط كلام الحافظ يعني ل ل ف ه د ه والمقام لا يتسع لماذا ي ش هذا بيجز المقام الذي ذ ا ا ل يحتاج ي يبين الى وقت طويل ي ب الى ا ك ا ل ط ي ر في ا ل ق ف ص ونحوه وقص جناح الطير إ ذ لا يخلو حال طير أ ب ي عمير من واحد منهما وأيهما كان, وايهما كان الواقع التحق به ا ل آ خ ر في الحكم آه يعني يقصد آه يعني يصلونني ن يحكم ن س ك ه إ ل ا ب أ ح د ى هذين ولم يبلش ن ظ ر ع ق ل ي ه قال وفيه جواز إ د خ ا ل الصيد من الحلم الى الحار و إ م س ا ك ه بعد ادخاله ل إ تلافا لكن لم يكزم ح د خ ل ويحتمل أ ض ا أمرا سالسا كما لذكرنا في تعريف ي أ ن ه غير هذا ن ه ط ا ص غ ي ر صغير فقد يسهل عليه أ ن يمسكه ولعل ه أ ن يكون يعني طيرا ه ض ع ي ف يعني يطير طيرا ضعيفا يعني لا يبعد عن ي حي حيز المكان الذي هو فيه من أ ج ل ه ذ ان السهل لا يبعد يلعب به ا لعل هذا, هذا محتمل وهذا يحتاج الى معرفه ح ق ي ق ة الصاع هذا ومدى طيرانه كذلك اذا قيلنا في القفص كيف يلعب و به في القفص لا فإذا بد من وجوده القفص حتى يلعب به الى ان يراه م والذي ي ظ ه ر أ ن ه م س أ ل ة ك و ن ي كان في القفص ه ذ ه م س ت ب ع د ة ا ل ل ه أعلم ا يظل الامر على الاحتمال الاخر ا ل ذ ك ر و ح ى بل او على ما اشرك اليه والله تعالى اعلم ا ل ص و ا قال وفيه جواز إ د خ ا ل الصيد من الحل إ ل ى الحار و إ ن س ا ت ه بعد إ د خ ا ل ه خلافا لمن منع من إ م س ا ك ه وقاسه على من ط ا د ثم اخر ه <تصفيق> هذا على قول ه م ا قال إ ن ه أ ت ى بهذا الطير من الحل أي من خارج حرم ا ل م د ي ن ة ثم أ د خ ل ه حرم ا ل م د ي ن ة والنهي و عن صيد الحرم أما صادق إن جير فانه بأس ف إ يجب عليه ا ل إ ر س ا ل وفيه جواز تصغير ا ل س م ولو كان لحيوان وجواز م و ا ج ه ة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال الحكيم لا يواجه بالخطاب إ ل ا من يعقل و ي ك ه م قال والصواب الجواب حيث لا يكون هناك طلب جواب ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل س أ ل غيره وفيه معاشره الناس على قدر عقولهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم ي س أ ل أ ب ا عمر ي وطفل صغير لماذا وحدي ا لا يفهم ل يفهم هذا الخطاب انما ل ل س ؤ ا س أ ل كم س أ ل أ م سليم و س أ ل أ ن س ا فلذلك ا ل م ق و ل ة التي نقلها الحافظ أ ن الحكيم لا ي خ ا ط ب إ ل ا من ي ع ا لماذا لماذا لماذا ل م ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ل م ي خ ا ط ب ا ل م ا ل ب م ا ل ا ي ع ل ل ه ا ل م ا خ ا ط ب ا ذ م ا ي ع ل ل فقط م ن ل م ا ز ح ل ب ق و ا لماذا ل م ا ذ م ا ف ع لماذا لماذا لماذا ل م ا ا ل م ا ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا م ا ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ا و م ش ر و ع ي ة ا ل ق ي ل و ل ة وجواز ق ي ل و ل ة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت المراه و ع ل على و ا ث بعض ل الحديث صلى ل د أنا عليه وجواز س ل م في البيت دخول الرجل بيت ا ل م ر أ ة وزوجها ضائع ولو لم يكن محرما إ ذ ا التفت الفتنه إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما نسال الله انه محرم لكل نساء الامه صلى الله عليه وسلم وفيه إ ك ر ا م الزائر و أ ن التنعم الخفيف لا ينافي ا ل س ن ة و أ ن تشييع المجور الزائر ليس على الهجوء وفيه أ ن الكبير إ ذ ا زار قوما واتى بينهم فانه صافح أ ن س ومازح أ ب ا عمير ونام على ف ر ا ش ه ن ام السليم وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كله من بركته انتهى ما ل ق ص ت ه من كلامه فيما استنبط من فوائد حديث أ ن س في ق ص ة أ ب ي عمير يعني أهم يعني قد إنها جامعة قلاصة قد يقول ل هذه الفوائد وجميع ا ل بعض هذه الفوائد إ ث ب ا ت ب ش ر ي ة النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. انه بشر مسلم يوحى إ ل ي ه انه صلى الله عليه وسلم ليس ملكا وليس إ ل ه ا ً وليس مخلوقا آ خ ر إ ن م ا هو صلى الله عليه وسلم خلق كما خلق البشر ويتعرض لما يتعرض له البشر من ا ل س ع ا د ة والفرح و ا ل ا م ت ص ا ط و ا ل خ ز ن وما شكل ذلك وليس يعني معصوما عن ن ل أ م وليست ر ا ل أ م و ر التي تنافي ا ل ر س ا ل ة ولا تنافي ن ب و ه لما اذا شكه معصوم صلى الله عليه وسلم عن كل ما ينافي ت ر د ي ل ا ل ر س ا ل ة وعن كل ما ينافي ا ل ن ب و ة أ م ا أ ن يقال إ ن بشريته تنافي نبوته هذا قول لم يقل فيه أ ح د من العلماء ا ل م ط ت ب ر و ن أ و من الـ الـ الدين عليهم المعول كما قال قد يكون خالي ا و ل ا د ا ل م ت ص و ف ة والروافض ومن على الشاكله ن من شبعهم صار في غلوهم المسيح عليه السلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فهذا يكون بقي لنا إ ن ش ا الله ء حديث واحد في ثلاثيات عبد بن الخميس ثم بعد ذلك ن أ خ ذ ثلاثيات الطبراني وهي نختم الثلاثيات وهي ا ر ب ع ة أ ح ا د ي ث وبهذا نكون انتهينا ان شاء الله من مجالس الثلاثيات التي استمرت من اكرم العظيم وانبه على أ ن الدرس الذي كان يوم ق د م ه عشرين قديمه الشيخ محمد ابن الشيخين ربيع بن هادي ورزاعه الله في شرح ا ل ت ج م و ر ي ه ي ع ن ي أ ن ا اعتذرت عن الشيخ ه ذ الشهر ا و ا ل ف ت ر ة و ا ل أ م ر و ا ل أ ن ي م ج غ و ل ب ع ض ا ل أ م و ر ا ل ه ا م ة والشيخ جزاؤه غير ق ب ل ي عن ي عذري و ب ا ل ن س ب ة ل د ل س ه من أ ح د انتهيت من أ ب و ا ب ص ل ا ة التطوع و ص ل ا ة اهل الاعضاء ومجلد الذي لخصناه من شرح الموتى للشيطان ا ب د الله و تعالى انا كنت افكر في ان لم ي ا ن مكن صغير ان ا ق ص ل في العقيده أ و أ ج ع ل ه ا دروسا ع ا م ة في ا ل ع ق ي د ة في بعض ا ل م س ا ئ ل ا ل ه ا م ة كنت أ ق ت ر ب ان ن ش ر ح ر س ا ل ة ابن ابيذين الخيرواني المقدمه التي كتبت ا ع ق ي د ه أ و ت س ب ب الثلاث فما ر أ ي ك م من اقتراحاتكم و ا ق ت ر ا ح منكم يقول ان اخترنا اقترب ن ف م ن صغيرا لكم م ع ا ي ي م خ ص ر ه ل ا ن كان عنده قرار خلينا ه ننسبه إ ن شاء الله ونرى ما هو من ن س ه ان شاء الله أه صلى على الله عليه وسلم ن ن ش ي مع ا ل ن ف ل إ ن شاء الله تفضل ت ف